بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواني المستمعين في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المسلمين في تائر أرجاء العام الحقيقة بدأنا هذا الشوار بخضية شغلت الموقع لعدة أيام وهي استطلاع للرأي حدث داخل الموقع عن لدة زائري المواقع الجنسية من زوار موقعنا وقد كانت النسبة الحقيقة مخيبة للأمل ولقد تأينا تضاف أحد الدعاء إلى الله وهو الشيخ محمد حسان من مصر وهو الآن معنا على الهاتف. فضيحة الشيخ السلام عليكم رحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيحة الشيخ نبذة صغيرة لمن لا يعرفكم ويعرف جهودكم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قولنا وعملنا خادص الوجه وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وأسأل الله السبادة والرشادة لإخواننا المسلمين في أحاء الأرض وأن ينفع بهذا البرنامج وبهذا الحوار وبهذا الجهاز إنه ولي ذلك والقادر عليه أما أخوكم في يعني باختصار شديد لصواني سورنا أخوكم محمد حرسان من نصف أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى المتفرغين للدعوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل عملنا خالص الوجه نعم بداية فضيلة الشيخ قبل أن نعطيك تفاصيل الاستطلاع ما هي النسبة التي تتوقعها لوقوعها شباب الملتزم أو نقول أشباب الذي يحمل هم الإسلام أو أشباب الذي له على الأقل بعض الانتماءات الجينية والخوف من الله سبحانه وتعالى ما هي نبة طاعة هؤلاء الشباب في في رؤية الصور الآرية والفضحة في مواقع الانترنت والله قد يكون جوابي محزنا إذا قلت لكم بأن بأنني أتوقع أن تكون النشرة كبيرة وملفدة نظرا لأن كثيرا من شبابنا حتى وإن التزم التزاما ظاهريا فإنه يحتاج إلى اتزام حقيقي طردوي داخلي ومن ثم فأنا أتوقع أن عددا كبيرا من شبابنا الملتزم من, من يتعامل مع الإنترنت قد يضعف أمام هذه المناظر الجنسية الفاضحة وقد يرى نفسه غارقا فيها وربما يهرول ويهوى وبعد ذلك إلى جهاز الإنترنت لا للفائدة التي ينبغي أن تكون موجودة من خلال هذا الجهاز وإنما لقضاء وقته مع هذه الفتنة الحالكة نسأل الله أن يحفظ شبابنا الله عمين. والله حقيقة شيخ يعني أنا نفسي تفاجأت بهذه النسبة أنا كنت متوقع ايضا النسبة تكون كبيرة ولكن يعني دعني أعطيك النسبة التقريرية بالضبط ثلاثة بالمئة من زوار الموقع يزورون الموقع الجنسية بصفة دائمة وثمانية بالمئة من زوار الموقع يزورونها احيانا واحد وثلاثين بالمئة منهم يتوب عن الفعل ثم ما يلبس أن يعود مرة أخرى het 16% niet zo dat en een beetje een beetje een beetje een beetje een En een beetje het beetje niet. beetje de beetje een beetje een beetje een beetje een beetje 42% beetje een beetje een beetje een Het een beetje een beetje een het een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een فهل هل لك هل لك من كلمة صغيرة تصد بها ذلك الشخص الذي يدخل على الموقع الجنسي هل لك من كلمة توجهها له كلمة صغيرة وقصيرة؟ نعم قبل أن يعني أوجه الكلمة القصيرة لإخواننا من شبابنا، أشكر الله نحفظهم حفظي أود أن ترسلوا لي هذه الإحصائية الجميلة التي ذكرتموها لي الآن لعل الله عز وجل أن ينفع بها في خبز ما. لمعالجة هذا الموضوع معالجة موضوعية هادئة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا شيخ وهذا ما نريده أن يتجه الدعاء معنا لمعالج هذه القضايا الشائكة التي ربما لا يعرفها الكثير من الدعاء إن شاء الله أعطي أن أفرض له خطة كاملة بإذن الله وأرسل إليكم بنسخة من الشريط لتضعونه على هذا الموقع لينتفع به شبابنا وإخواننا في أنحاء الأرض إن شاء الله وتعالى. جزاكم الله خيرا أما بالنسبة لنصيحتي لإخواننا من الشباب الذين أظهرون مثل هذه المواقع الجنسية الفاضحه فأنا أحذر وأقول بأنه يجب على الشاب المسلم المسلم أن يحمل همنا ولا يبغي له على الإطلاق أن ينساق وراء هذه الفتنة العاصفة فتنة الشهوات فإن أعداءنا يخططون لنا في الليل والنهار وأنا أتصور بأن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات على نفس الشبكة هي أكثر الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لأضع يعني حلا عمليا مخنصرا لشبابنا يعني أرجو في نقاط محددة أن يحرص شبابنا لمن أراد أن حول هذا المنهج النظري إلى منهج عملي وإلا فلننتفع بالكلام النظري أولا يجب على شبابنا المسلم أن يحملوا هم هذا الدين وأن يعلموا يقين أن كل دقيقة يضيعونها أمام هذه الشبكة في هذه المواقع الجنسات الفاضحة لا يخدمون بها دينهم بل يدمرون بها دينهم لأن الدين ينتظر من هذا الشباب الكثير والكثير ثانيا يجب على هذا الشباب أن يحرص على المداومة للورد اليومي للقرآن هذا منعج نظري أود من إخواني أن يعلموا أنهم لن يتأثروا به ولن يؤثر فيهم إلا إذا حولوه إلى منهج عملي أن يحافظوا على الورد اليومي للقرآن ثالثا أن يحافظوا على الصلاة الخمس في جماعة رابعا أن يحرصوا على الصحبة الطيبة التي تذكرهم بالله وتحول بينه وبين معصية الله خامسا أن يحرصوا على مجالس العلم الصحيح بين هذه العلماء المتحققين بالعلم الشرعي ففي هذه المجالس يزداد الإيمان ويقل الحرص على المعصية ثابعا أن يحرص هذا الشباب على أن يذكر نفسه دائما بالآخرة من باب زيارة المرضى وزياره المقابر إلى آخره هذا منهج نظري نحوله حوله شبابنا إن شاء الله تعالى بعد أن يسأل كل شاب من نفسه ما الهم الذي يحمله إن كان يريد أن يقدم شيئا بدينه فأتصور إن شاء الله تعالى ان حول هذا المنهج النظري إلى منهج عملي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن تقلم نسبته بإذن الله تعالى يعني بسبب اكتزام هذا المنهج Okay, ja, als een beetje een onzin. Het is een beetje is Het een is een beetje een onzin. Het is een beetje een een Het ولكنهم يعني يقولون أن الدعاء يفشلون في تطبيق حلول عملية فهل سارا فضيلتكم أن الفشل هنا من مناهج الدعاء غير العملية أم الفشل هنا من من شهوات الشباب ورغبتهم في السير وراء الشهوات على الرغم من تحذير الدعاء؟ والله أنا أتصور أن المسؤولية مشتركة الجانب الأول يكمن في بلا شك في الشباب أنفسهم فالشاب الذي يحمل عزيمة ويحمل في قلبه خوفا من الله تبارك وتعالى لا شك أنه سينصرف وقد ذكرت لي الآن في بند من بنود هذه الأسرائية أن نسبة 20% لم تدخل إلى مثل هذه المواقف الجنسية الفاضحة 27% <تبع عشرين> <تبع> هذا الشباب أنا أسألك هذا الشباب ألا يعيشني في نفس البيئة <تبع> أتعرض النفس الفتن نعم. <تبع> <تبع> هو كذلك لكنه بفضل الله تبارك وتعالى يحمل قلبا رقراقا يخشى الله عز وجل في مكتبه الخاص وجلس أمام شبكة الانترغيت ودخل على هذا الموقع الجنسي الفاضح يعلم أن أعين الناس وإن كانت تترى فإن عين الله عز وجل ترى ويعلم أن الله عز وجل يسمعه فهنا يحول خوف من الله تبارك تعالى ومراقبة لله عز وجل بينه وبين في هذه الفتنة وهو يتعرض مع شباب الآخرين لنفس أنه لا لألا الله سبحانه وتعالى الذي أمر الشباب بما أمر به وأمره والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر الشباب بما أمر به يعلم المشرع سبحانه وتعالى أن الشباب المسلم يتعرض في كل زمان وفي كل مكان لنفس هذه الفتن من فتن الشهوات وفتن الشبهات وقد أقام الله الحجة كما ذكرت بهذا الشباب الطيب على هذا الشباب المنحرف أما الشطر الثاني أو الشق الآخر في الجواب فأنا أعترف لك أيها الأخ الحبيب لأن هناك قصورا في الطرح الدعوي لهذه المشكلة الخطيرة لأنني أتصور أن الحل العملي الناجح يكمن في مسؤولية أمة وفي مسؤولية دولة ينبغي أن تتقدم به لهذا الشباب المسكين فالمسؤولية مش مركة فعلى الإعلام دور الذي يثير الشهوات الكامنة ويحرك الغرائز الهاجعة في نفوس شبابنا عليه دور يجب على القائمين على الإعلام في بلاد المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا يقينا أن هذا الشباب المسكين في حاجة إلى من يهذب غرائزه لا إلى من يهيج غرائزه وإلى من يستثير استثير شهواته ونفسيته الضعيفة الأمر الثاني الوسائل التربية والتعليم التربية والتعليم تربية لها دور شديد وسائل التعليم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 البيوت عليها دور فالمسجدها مش مركة فيجب على يعني الأمة أن تقدم حلولا عملية ثم يجب على الأمور أن يرخصوا أو أن يتساعدوا في مسألة النفقات المهضة التي يكلف بها شبابنا لإبناء الزواج فهذه المغالاة أيضا في المهور والمغالاة في تأثير البيوت من أجل الزواج هذه أيضا من أخطر العقبات التي قد توقع شبابنا في مثل هذه الأفعال الطاضحة بضل عن الوقوع في الحرام نفسه والعاذ بالله فالدعاء لن يكن أن ينفرح إلا ما قال الله قال الرسول العمين رجل مسلم عادي من الله عز وجل على بعض الفهم من كتاب الله ومن كلام رسول الله فأنا أخشى أن أحمل هذه الأمانة دون أن أبلغها للمسلمين والناس هذا ما أملكه فقط لكنني لست أمرا للمؤمنين ولست أمرا من أمراء المسلمين لأزوج هذا الشباب المسكين وليعد له المساكن وليعد له وسائل التربوية النجاعة الصحيحة فذا يقدمه إخواننا الدعاء يقدمونه في إطار قدرات ممكانياتهم ولكن الإمكانيات الحقيقية التي تنقذ شبابنا من هذا المستنقع العفن أبادل الآثم يكمن في الحل العملي وهذا لا تملكه لا تملكه إلا الأمة متمثلة في دول وحكومات تملك الإمكانيات إن أرادت أن تنقذ شبابنا بالفعل من هذا. لكن لكن يشيع أيضا هناك يعني هذه ملاحظة من كثير من الإخوة هناك هتدمم هناك دعاية هتدمون دائما ببعض المظاهر الخارجية. دون الاتهام يعني هذا الاتهام غير شامل لكل الجوعاء بالتأكيد لكن يعني نطرح القضية لأنه هناك فعلا من الجوعاء من يهتم بالمظاهر يهتم بمظهر هذا الشخص ويهتم بشكله الخارجي وطريقة أمام الناس ولا يعني يهتم بتربية ذلك الشاب تربية صحيحة تخرج منه شخصا يخاف الله إذا جلس بمفرده يعني إذا إذا يعني فلم يسجد خرمة الله فالقضية أيضًا هنا نحن حتى نحن نتحدث عن ال عن المتزنين عن شخص يعرف أن الله رب هو شخص قد قد قد يكون من المخلين للفجر في, في المسجد ومع ذلك قد يجلس بمفرده ويرتكب هذا الأمر وقد يكون من طلبة العلم قرأت رسالة كتبها أحد الدعاء إلى الله يعني أحد الشباب الذين يدعوون إلى الله بهذه الشبكة ورسالة منشورة على موقع اسمه زامو لاين ويقول الشاب أنه يدعو إلى الله وفي نفس الوقت وفي ذات الوقت يقول بزيارة هذه المواقع ورأيي مطابق هنا أن أن الدعاة أيضا مقصرون في جانب السلبية في الشاب الذي ترضى على يد الداعية يعني تكون عنده مظهر خارجي ولم يهتم بالأمور الداخلية كالخوف من الله وانتهاك الخرمات عنده يجلس وحيدا فما رأيك؟ والله يعني أكرر ذكر بكل ما ذكرت وأعترف لك معه وأعترف يعني معك به وهذا واقع لا ينبغي أن نغضب طرف عنه فأنا منذ قليل كنت أقول لبعض إخواني ممن أجلس معهم إن من أكبر الأخطاء التي تتعرض لها للحركة الإسلامية الآن هي أن بعض الدعاء قد يجاملون أبناء الحركة الإسلامية كالحساب المنهج فأنا أتصور أن هناك قصورا أيضا في الجانب الترضوي عند كثير من إخواننا ممن يتحركون لدين الله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وأتذكر الآن والله قول القائل وغير الثقن يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليله فأنا سألاني صورا عيال لكن هناك قصور في الجانب الترضوي صحيح أنا أتصور أن الأمة الآن لم تتربى التربية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه يعني أنت ذكرتني الآن وأنت تتحدث في هذا السؤال بصحابي الجليل الذي له ماعز بن مالك وحديثه في صحيح مسلم ذلك الرجل الذي لم تأتي به شرطة ولم يأتي به بلوس الأداب ولم تأتي به هيئة أمر بمعروف ولا هيئة نهي عن منكر وإنما جاء به خوفه من الله عز وجل وجاءت به مراقبة تبارك للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول طهرني يا رسول الله وهذه الغامدية التي قال لها النبي ويحك ارجعي استغفر الله تبي إليه وعادت حتى وضعت ولدها من الزنا ثم جاءت به تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحد فقال ويحك ارجعي حتى تفطنيه كان يعني من الجائز جدا أن تزور جوازا وأن تعرض إلى أي بلد من البلدان كان من الجائز جدا أن لا تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن تختفي عن أنظاره لكن هؤلاء تربوا تربوا على الخوف من الله الذي ذكرت وتربوا على مراقبة الله تبارك وتعالى فجاء بها خوفها من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فطمت ولدها وأمسك بيديه كسرة خبز لتقول يا رسول الله طهرني هذه التربية فهؤلاء قصور جديد جدا جدا في الجانب التربوي يعني صحيح قد نطرح يعني علوم نظرية وكلاما نظريا جميلا ولمن يكون جميلا وأنت تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أخذ تربية لها ضوابط وكثير يعني نحن لا نغضر بهذه الجموع الكبيرة التي تخبر بين أيدينا في خطب الجمعة وفي المحاضرات في الآلاف المؤلفة وأنت تعلم ذلك لا نغتر بهذه الجموع لأننا نعلم أن فئة قليلة جد من هذه الجموع من هذه الآيات المواللة هي التي يعني تربت فرضية صحيحة على المنهج ولذا فأنا أقول نحن لا نتصور أن الحكم بأن فلانا ملتزم لمجرد التزام بالمظهر الخارجي المظهر الخارجي لالتزام إن لم يكن مرتبطا بالتزام الداخلي من مراقبة لله وخوف من الله وإيمان حقيقي فهذا المظهر الخارجي قد يكون حجة على المنتسبين وقد يكون نقمه عليهم لا نفع لهم فانا اتفق معك بان قصورا في الجانب التربوي تشهده الساحة الاسلاميه الان وهذه مسؤوليه الجميع مره اخرى اذكر أسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص وان يحفظ شبابنا ربنا وان رب شبابنا طيب يا فضيلة الشيخ إن شاء الله يعني يعني سنحاول طرحها دائما مع كل زائر وهي قضيه الدعوة على الانترنت de praktijk, alhoewel ze daarvan getuige een grote afwijking in de pogingen naar Allah, en van het gebrek aan de gesprekken يتعرّفون معارك فكرية كبيرة وطاحنة يضيعون فيها آلاف الصفحات التي لو طبعت تطبع في آلاف الأوراق تكتب من الجدال والسلاب والشتام كل هذا ومع ذلك الكثير يحتاج منها إلى تربية وإلى إلى تعلم للأدب والعلوم فما هي نصيحتك التي توجهها لهؤلاء الشباب الملتزمين؟ يعني أذكر أحبائي وإخواني بأنه إذا كان الخلاف الذي ذكرت الآن خلافا في مسائل الأحكام فلا ينبغي أن تسود له الصفحات الطويلة بالسباب يقول الشيخ الإسلام نتيمين رحمه الله الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم ينق بين المسلمين عصوة ولا اخوه ولا حرج على الإطلاف في الخلاف في مسائل الأحكام فلو راجعنا كتب الفقه لوجدناها جلها يعني لو وجدنا مجلدات ضخمة كبيرة في الاختلاف في مسائل احكام، يعني تقريبا قبل لا تجد مسألة من مسائل احكام إلا وتجد أقوال كثيرة لأهل العلم في هذه المسألة. طيب هم أيضاً معذراً لكن هم أيضاً يتكلمون يعني ليس ليس عن الأح يعني ليسها كانت عن الأحكام. لكن الحديث هنا عن فعل كولان الفلاني وقام الداعي الفلاني وجاء هذا الاعلان ثم يأتي هذا يعني فرح يعني هذا هذا يسبه الآخر وثاني يسبه فهي يعني حتى يعني يقولواها وللأسف ليست في مسائل الأحكام ولكنها في مسائل تضيح أو خاسل الأمة بينما يعني حتى هناك كان هناك استطلاع عن صلاة الفجر أقمناه أيضا بالموقع وكانت نزهة كبيرة جدا من الناس لا تصلي الفجر فالأمة الآن تساق إلى أمور جدلية ونقاشية وأمور أيضا لا يمكن الجزم بها ونحن نرى الأمة الآن تقطع بين مواقع جنسية وترك وتفريط في الصلاوات وضياع وضيع بالواجبات وارت وارتكاب للكبائر فنحن فنحن الآن نريد يعني نريد من الشباب أن ينتبهوا إلى هذا الأمر أن ينظروا إلى معالي أمور ولا ينظروا إلى إلى يعني ينظروا إلى الترهاز يقومون يعني أنا رأيت هذه الخلافات التي تربك الأمة لو كان لو جلس هذا الشباب الذي يجلس بالساعات يوميا ليقوم بتجهيز رد مفشي من على كلان كلان لو قام بذلك ولكن في نصيحة في نصيحة أولئك الذين يدخلون الموافع الجنسية أما كان أفضل الله جميل جزاك الله خيرا يعني إذا كان الأمر كذلك بهذه هذه الناحية ولم يتضح هذا الجنفي للسؤال الأول فأنا أذكر أحبابنا وإخواننا بأن يتجرد لله سبحانه وتعالى فالهوى قد يكون هو الدافع الأساسي لمثل هذا الذي ذكرت والعلاج الناجع لمثل هذا هو الإخلاص والتجرب لله سبحانه وتعالى فلو أن كل إنسان سأل نفسه قبل أن يسود صفحة على الإنترنت الورد على فلان ما هي الأهداف الحقيقية إن سأل نفسه بإخلاص لوجدنا لو نسبة كبيرة جدا بلا نزاع ما حركها إلا الهوى. نسأل الله أن التجرد والإخلاص. اللهم إني يعني. فال... يعني كما ذكرت ال الأمر جل ورب الكعبة وكل مسؤول عن نيته وعن طوله وعن عمله. فليراقب كل شاب وكل شيف. رب سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم وقبل أن يسود الصفحات وقبل أن يكتب حتى وإن كان هجوم بأنهم ينتصر للدين في صورة الردة على فلان من المخالفين. أنا أسأل هذا الذي. يعني سود الصفحات الطويلة في مثل هذا الموقف وأقول هل نصحت أخاك هذا؟ بشروط النصيحة وجهته إليه؟ لا أرد أن توجهه إليه بأسلوب الفضيحة. فهل إن إن طرده ورفض وأنت يعني تقر أن الحق معك؟ فبين الحق بالدليل دون ما تجريح ودون ما تسيّل سياما إن كان هذا الذي ترض عليه من إخوانك من المسلمين من أهل السنة والجماعة هذا هو التجرد يعني واجرح لي أيها الأخوة الحبيب أن أذكر شبابنا بهذا الموقف النوراني المبارك يوم أن عزل أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من القيادة العامة في جمحة الشام وولى خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني تدبر معي وأرض من شبابنا وإخواننا على موقع إسلاموي أي أن يتدبر هذا الموقف الجليل المهاب الكريم والله ما احوج الامه الى مثل هذا الدرس العملي الضروري الان ارسل الصديق رضي الله عنه رساله الى ابي عبيده القائد العام وقال من ابي بكر الى ابي عبيده بن الجراح سلام الله عليك وبعد فاني قد وليت خالد بن الوليد قياده الجبهه في بلاد الشام فاسمع له وافعل ووالله ما وليته القياده الا لاني ظننت ان له فقهه في الحرب ليس لك وأنت عندي خير منه أراد الله بنا وبك خيرا والسلام هذا هو التجرد نوظر إلى مكانة أبي عبيدة لكن الموقف الآن يحتاج إلى خالد بن الوليد فليتقدم خالد فليست العبرة أخيك كما أردت دائما من يرفع الراية المهم أن ترفع الراية ليست العبرة من يقول الحق لكن العبرة أن يقال الحق ما دامت الراية سترفع ولادي خالد فليرفعها خالد أقول لهم جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يزيدكم توفيقا وسدادا ورشادا وحكمة ودعوة إلى الله عز وجل ببصيرة وعلى بصيرة وأنا أدعو الله عز وجل لكم في ظاهر الغيب فإن هذا الموقع يعني أعلم مكانته في قلوب كثير من المسلمين وأبشركم بأنني كنت في زيارة لكندا وفي زيارة لأمريكا فوجدت كثيرا من إخواننا وإثنونا على هذا الموقع فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وندعو لكم بظهر الغيب إن شاء الله الله وخيرا طبيعة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته